وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب السرى الحمد لله الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين فترى لا يخفى على علمه ما فوق السماء ولا ما تحت السرى ولا يغيب عنه سبحانه جديب النمل في الليل إذا سرى فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب هو ربنا لا إله إلاه عليه توكلنا وإليه المرجع والمآب يسمع جهر القول وففية القطار أخذ بنوافي جميع الدواب فسبحانه لا إله إلا هو سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأتماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيثانها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجاءة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ومن جميع سفدك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيًا ولا محرومًا أما بعد أيها الإخوة الكرام أصل هذه المحابرة هو حديث أخرجه التلمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله وفي رواية غير الترمذي قال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابت لم يكن ليصيبك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يصرى ثم قال بعد ذلك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاسعين بالله واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروت بشيء لم يضروت إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه غيره أيضا قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على معنى هذا الحديث إجمالا قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد إذا اتقى الله تعالى وحفظ حدوده يعني قام بما أوجب الله عليه واجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه في حال رخائه في حال غناه وحال شبعه وحال عافيته إذا اتقى الله في حال رخائه فقد تعرف على الله بذلك وصار بين الله وبين هذا العبد معرفة الخاصة فإن الله إذا وقع عليه شيء في الشدة عرفه وذكر ما كان هذا العبد قد قدمه في حال رقائه فرحمه ربه بذلك فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة بينه وبين ربه ثم قال وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رقائه عامله الله تعالى باللطف والإعانة في حال شدته والمؤمن أيها الإخوة الكرام مهما وقع عليه من الشدائد فلابدان يعلم أن هذا بتقدير من الله عز وجل عليه ويعلم أن الأمر لا يمضي هكذا عند الله وإنما هو برفعة قدر وبأجر عند ربنا جل جلاله كما قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله بعض القوم بالنعم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من تمام نعمة الله على عباده أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجعهم إلى توحيده فيجعونه مخلطينه الدين ويرجونه ولا يرجون أحد سواه فتتعلق قلوبهم به لا بغيره فيحصل لهم من التوكل عليه ومن حلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من هذه الشدة إلى ذالت يقول لو أن الله اجتنى العبد بمرض فإن هذا فإن هذا العبد يلجأ إلى الله فيذوق بهذا اللجأ لذة المناجاة ولدت السلام ولدت الدعاء يقول فهذه النعمة التي حصلها في قلبه هي أكبر والله إلى النعمة التي يجدها إذا رفعت عنه هذه الشدة سواء من زوال المرض أو من كشات الضرر أو من زوال الجذب أو الضر أو نحو ذلك ثم قال شيء الإسلام وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظموا من أن يعذر عنه بما قال ولكل مؤمن من ذلك نطيب بقدر إيمانه وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى قال النعم أضياف تنزل على العبد فلابد أن يقدم لها القراء الآن إذا نزل بك الضيط قدمت له طعاما أو شرابا قال النعم أضياف تأتي إلى العبد وقراها الشكر إذا نزلت عليك النعم فإنك يمضل أن تقدم لها الشكر قال والبلايا يا أضياف وقراها الصبر فاجتهد أن ترحل الأضياء شاكرة حسن القراء شاهدة بما تسمع وترى وقال الإمام الزوطيب رحمه الله من خلقه الله تعالى للجنة من خلقه الله للجنة لم تزل هدايا الجنة الثاتية وهي مكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال شفت الجنة بالمكاره فمن أراد طريق الجنة وسلك سبيلها وجد أمامه هذه المكاره قال ابن القيم ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم وحفت النار بالشهوات أيها الإخوة الكرام ولما نقول ينبغي على العبد أن يعرف ربه عز وجل قد يقول بعض الناس ومن منا لا يعرف الله الكفار وهم كفار يعرفون ربهم بل إن الملحدين تكلموا بأطراف أنسنتهم وأنكروا وجود الخالق جل جلاله فهم في الحقيقة مقرون بوجود الله عز وجل وهم يلجأون عليه عند الكروبات وإن ادعوا بألسلتهم أنهم لا يفعلون ذلك فإذا كانت العون أمر هامان أن يبني له صرحا حتى يظهر على الأسباب حتى يطرع على إله موسى وأخبر الله عز وجل عليه فقال وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا فلا يوجد أحد من الناس إلا ويعرف ربه عز وجل فنقول إن المعرفة التي يعنيها لا تخرج لا تخرج من أحد في إثنين، إنما أن يكون العبد عارف لربه معرفة عامة، فيكون مقرا بوجود في الله، مصدقا مؤمنا بالله، ولا شك أن هذه المعرفة عامة لجميع المؤمنين، إذا أن من جحد هذه المعرفة، فشك في إيمانه بالله، أو شك في وجود الله، فهو كافر لا يستحق أن يبتسم مع المؤمنين. أما النوع الثاني من المعرفة. وهي التي يدندن حولها العارفون والعباد وهي التي يذكرها الزهاج والخائكون من الله جل جلاله فهي المعرفة التي إذا وقعت في قلب العبد اقتبت أن يميل هذا القلب إلى الله وأن ينقطع إليه وأن يأنف بربه ويطمئن بذكره وأن يستحي من الله عز وجل وأن يهابه وأن يهابه إذا أراد أن يقع في معسية أو نحو ذلك يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى قال مرة لبعض من حوله: والله إني ما أحب أن أموت حتى أعرف مولاي. فقال له بعض من حوله: ألم تعرف مولاك ألم تعرف مولاد؟ قال: لا أعني معرفة الناس، يعني أنني أعرف أن الله موجود، لكني أعني المعرفة التي إذا عرفت بها ربي استحييت أن أقع في معصية وهو عز وجل ينظر إليه. هذه هي المعرفة الحقيقية. لذلك كان بعض السلف يقول. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألزما فيها قيل له وما ألزما في الدنيا قال معرفة الله عز وجل أما معرفة الرب لعبده معرفة الرب لعبده وهي أيضا على الاسمين الأولى المعرفة العامة أن يكون الله جل جلاله عارفا بحال عبده مطلعا عليه سواء أثر العبد حاله أم أعلنه كما قال الله عز وجل وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توزفت به نفسه وقال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أم هذه هي المعرفة العامة أن يعرف الله عز وجل أحوال جميع عباده أما المعرفة الخاصة هذه التي ينبغي أن يشمر على الصالحون وأن يحرص على أن يصل إليها وأن يسلك سبيلها هي المعرفة الخاصة وهي تقتضي أن يحب الله عز وجل هذا العبد وأن يقربه إليه وأن يكون عنده دائما فإذا دعا هذا العبد ربه أجابه وإذا استنصر هذا العبد بربه نطره وإذا استغاط هذا العبد بربه أغاذه فينجيه من الشدائد وهذه المعرفة هي التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ثم قال بعد ذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى وحبه يعني عرصه المعرفة الحقيقية قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال ولئن سألني لأعطينه ولئن لو لأعيدنه وفي رواية قال ولئن دعاني لأجيبنه فهذه المعرفة هي التي أيها الإخوة ينبغي أن نحرف عليها فلا يقول إنسان أنا أعرف ربي وفر يعرفي فأقول نعم لكن لا ينبغي أن تكون هذه المعرفة هي المعرفة العامة لا فلينبغي أن تحرص ألا تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات حتى يعرفك الله عز وجل معرفة خاصة لك فإذا دعوته أجابك وإذا استنصرته نطرت وإذا استغثته أغاثك عندها تكون ممن تعرف على الله عز وجل دائما سواء في الشدة أو الرخاء. اما انواع الناس في ذلك اعلم انواع الناس في التعرف الى الله عز وجل فهم لا يخرجون عن ثلاتة أو القسم الاول من الناس هم العرضون تماما فلا يتعرفون الى الله لا في شدة ولا في رخاء اذا وقعوا في الرخاء كفروا وضلوا، واذا وقعوا في الشدة لم يرزوا الى الله عز وجل وهؤلاء قليل. هؤلاء قليل، وإن جاءوا بألسنةهم، أنهم لا يزأون عند الله، بل إنك لو نظرت في حال الكفار، لو جدّت أنهم ليسوا من هذا الثم، فإن الكفار حتى في حال الشدائد لا يجدون لا يجدون ملجأ إلا إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيروا في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الكل وجرين به البريح الطيبة، وفرحوا بها جاءت هارب عاطف. وجاءهم الموجم من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ماذا فعلوا في هذه الشدة دعوا الله مخلطين له الدين لئن أنجان من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم من هذه الشدة أخبر الله عز وجل عنهم بقوله فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بدأوا يقعون في معاصي كانوا قد تابوا منها بدأوا يقعون في شرك كانوا قد آهدوا الله على أن, يعودوا على أن لا يعودوا إليه فأخبر الله عن ذلك بقوله إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بدأوا يأخذون يمنسا ويسرة قال الله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفتكم يعني ما نضرون شيئا إنما بغيكم على أنفتكم متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا فأخبر أن هذا متاع لكن هذا المتاع يزول ولا يبقى فإن لم يزل عنكم في الدنيا فسوف يزول عنكم يوم القيامة أما القسم الثاني من الناس هم الذين يغسلون في الرخاء ويقعون في المعاصي، وكما قال الله عز وجل عنهم إن الإنسان ليطغى أرأاه الزغنى إذا كانوا في عافية من أبدالهم وغنى في أموالهم وشبع في بطونهم غفلوا عن الطاعات ووقعوا في المعاصي، لكنهم إذا وقعت عليهم الشدائد بدأوا يرجعون إلى الله عز وجل مثالا على ذلك تجد أن بعض الناس أحيانا يكون غير محافظا على صلاة الجماعة وقد لا يؤدي زكاة أمواله وقد يسمع كلام الواعظين والناصحين في فضل الصيام النافلة والصدقة النافلة والعمرة والحج ومع ذلك لا يسارع إلى ذلك يكون عنده منكرات في منزله يعلم يقينا أن هذه منكرات ومع ذلك لا يسارع إلى إخراج هذه المنكرات واللجأ إلى الله عز وجل لكن لو أنه أصابه ألم في بطنه ثم ذهب إلى المستشفى فقال له الطبيب بعد عمل التحاليل اللازمة له قال له والله انا اشتبث انه قد يكون عندك سرطان في الكبد او عندك سرطان في المعدة او عندك تليف في الكبد لكن مر علينا بعد اسبوع سنعطيكم النتيجة النهائية بالله عليكم يا ثوائي هذا الاسبوع الكامل الذي سيعيشه هل سيكون حاله في اللجأ والتعبد والخضوع والخشوع لله عز وجل كحال ايامه السابقة كلا تجد انه يحافظ على الصلوات ويكثر من الصيام ان استطاع ذلك ويسارع إلى الصدقة يقول داووا مرضاكم بالصدقة فيسارع إليها ويكثر من قيام الليل فإنه مطرجة للداء من الجسد ثم إن كان عنده شيء من المظالم أرجعها إلى أصحابها إن كان عنده شيء من المعاصي أخرجها من منزله ليه؟ لماذا؟ لأنه وقعت هذه الشدة لكن إذا ذهب بعد أسبوع إلى الطبيب ثم قال له الطبيب أبشر ما عندك إلا العافية ولله الحمد أن طيب لكن عندك شيء من الاذهابات المعدة وهذا دواء يومين إن شاء الله أغضراته وأنت إن شاء الله تكون طيب كباقي الناس تجد أنه كما أخبر الله في الآية التي قبل فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق لكن هذا ما يضر الله شيئا يا أيها الناس إنما ضغيكم على أنفسكم هذا حال أكثر الناس أما القسم الثالث أفهم الذي يذكره الله عز وجل في كتابه إذا وصف حال الأنبياء ووصف حال الصالحين وهم الذين يتعرفون على الله عز وجل في الرخاء ويتعرفون على الله عز وجل في الشدة فهم في الرخاء حالهم أثناء أكون عبدا شكورا وفي الشدة حالهم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر لما بدأ يرفع, يرفع يديه إلى السماء ويقول ياربي يا, يا ان تهلك هذه العصابة لا تعبذ في الأرض يا ان تهلك هذه العصابة لا تعبذ في الأرض حتى كان رداءه صلى الله عليه وسلم يطع من على منكبه وهبو بكر رضي الله تعالى عنه يرفعه وقد أشفق عليه ويقول يا رسول الله يكفيك بعض مناشد ربك هذا أيها الأخوة هو حال الصالحين الذين يلجأون إلى الله عز وجل في الكرباء وهم قبل ذلك قد لجوا إلى ربهم عز وجل لما كانوا في الرخاء والسعى. يقول بعض الثلاث رحمه الله تعالى يقول إني والله لا أقع بالشدة فأتذكر الأعمال الصالحة التي كنت أعملها في الرخاء فأدعو الله تعالى بها وأتعرف بها عليه فيقول يا ربي الذي كنت أتصدق في الخطاء يا ربي أنا الذي صمت كذا وجه يا ربي أنا الذي حذلت كذا وكذا تكشف عني هذه الكربات قال الله ما هو إلا أن أدعو الله تعالى بذلك فإذا بربي عز وجل قد كشف عني هذه الكربات تعرف إلى الله في الرخاء يعرضك بالشدة أعطيكم مثالا ذكره الله عز وجل في القرآن نقرأه جميعا ذكر لنا ربنا جل جلاله حال اثنين من النام كلاهما وقع في كربة واحدة الكربة التي وقعوا فيها كربة واحدة وكلاهما دع الله والسراء ووحث في ذات المكان الذي وقعت عليه الكربة فأحدهما نجي والآخر جيذ عليه في العذاب والشدة والكربة أما أما الأول وهو يونس عليه السلام لما, لما ألقي في البحر ثم التقمه الشود فكان في ظلمات ثلاثة في ظلمة بطن الشود وفي ظلمة البحر وفي ظلة الليل قال الله عز وجل فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين يونس عليه السلام ذكر ابن كثير وذكر وذكر ذكر في تفكيره وذكر في القداية والنهاية وذكر غيرهم. قال إن ابن كثير قال إن يونس عليه السلام لما دعا قومه إلى الله وتأذوا أن يسلموا غضب عليهم ودعا عليهم ثم ركب الفلك ثم خرج من عندهم دون أن يسأذن الله تعالى في مفارقتهم فغضب الله عز وجل عليه كما قال سبحانه فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أننا لن نضيق عليه ثم ألقي في البحر والسقر والحوت لكنه نجأ إلى الله عز وجل هو غريق في البحر ووحد الله قال لا إله إلا أي سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الأول أما الثاني فهو فرعون موسى عليه العنة الله الذي قال يا أيها المنة أو يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري وغره أن العنهار جرت من تحته فأجراه الله عز وجل من فوقه وغره أنه كما قال الله فاستخف قومه فأطاعوه ادعى الألوهية فصدقه قومه على ذلك فسجدوا له وعبدوه فلما أغرقه الله عز وجل في البحر بدا يصيح بأعلى صوته ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بنو إسرائيل يعني وحد في هذا المقام ومع ذلك كيف كان حال عليه السلام وكيف كان حال سرعون عليه السلام الله استمع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن كثير عن أنس يرفعه قال إن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت وارتفعت دعوته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صون المعروف من بلاد غريبة فقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك قالوا من هذا يا ربي من هو قال عبد يونس قالت الملائكة يا ربي عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة قال نعم قال يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء قال بلاء قال فأمر الله تعالى الحوت فطرحه في العراء يقول الله عز وجل عن يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم قال الله عز وجل في آية أخرى فلولا أنه كان من المسبحين لاحظ كان يقول حسن البصري يقول ما كان ليون الصلاة في بطن الحوت يقول يونس في بطن الحوت ضيق عليه نقدر عليه ضيق عليه فما كان يستطيع يصلي لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه بالشدة يقول الحسن يقول وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يمشي ورائه يحرسه فإذا زل أقامه يقول ما كان يونس فناس ببطن الحوت لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في شدة إلى الى ما اخبر الله عز وجل عن فرعون لما قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بلو اسرائيل يعني وحد وامن ودع الله واستغلق وهو غريق كما ان يونس عليه السلام كان غريقا قال الله عز وجل عنه لما سمع هذا الدعاء قال الان وقد عصيت قبل وقيت من المسجدين الان تدعو الآن تستغفر لما وقعت في الشدة أين هذا الجوع وأين هذه الاستغاثة وأين هذا التوحيد وأين هذه الصلاة لما كنت في الرغاء الآن تبع وتستغيث آه الآن وقد عطيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك ذلة في الدنيا والآخرة لتكون لمن خلفك آية هذا في الدنيا أما في الآخرة فهو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار عاتنا الله عز وجل وإياكم من يتر هذا المصير وأينما تأملت أينما سرت في مسيرة الصالحين لتجدنهم جميعا يقدمون أعمال صالحات في الرخاء فإذا وقعوا في الشدة نفعتهم تلك الأعمال وشفعت لهم إلى ربهم عز وجل أعطيكم أربعة أمثلة مما وقع للأنبياء عليهم السلام الأول نوح عليه السلام وقع عليه شدة الغم والهم لما كذبه قومه ألف سنة يا إخواني ألف سنة وهو يدعو قومه من أكثر من ألف أو قرابة ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك فدرون كم أسلم معه وآمن خلال الألف سنة ذكر بعض المفسرين أنه ما آمن معه إلا إثنى عشر فقط وذكر بعضهم أنهم عشرين أنهم عشرون رجلا، وذكر بعضهم أنهم قوط الأربعين بقليل وأكثر رواية ذكرها المفسرون أنهم بلغوا ثمانين رجلا فقط لاحظ ألف سنة وهو يدعو ودعاهم سرا وجهارا دعاهم في بيوتهم ودعاهم في مساكنهم ودعاهم في, في كل مكان يجتهد معهم فلما اغلقت الابواك في وجهه واصبحوا يغلقونها في وجهه رفع يديه داعيا في شدة الغم والهم والكرب الذي نزل به قال الله عز وجل ولو اذ نادى من قبل فستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين جميع اولئك اغرقوا لانهم لم يحدوا الله ولانهم عصوا هذا الرجل الواحد لاحظ أولاك مهما كثروا لا يستحقون أن ينجوا مهما كانوا مليون مليونين ثلاثة ما يستحقون أن ينجو. لا ينجوا لا ينجا إلا هؤلاء الذين آمنوا يقول أبو در رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول وإلاه ما أهون الخلق على الله إذا هم عقلوا لاحظ مهما كثر عدد الناس فأمرهم كما قال الله عز وجل قل ما يعبر بكم ربي ما يلسفد إليكم لولا دعاؤكم لولا هذا البكاء والتبرع والإيمان فانظر إليكم فأرحمكم وإلا فهو عز وجل لا يتبرر لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة انظر إلى حال أيوب عليه السلام يدعو لما نزلت فيه شدة المرض والضر ذكر السيوط تدري المنثور قال إلا أيوب كان له عسل وكان له زوجات وكان له أولاد قال فقال إجلسي ربي ربي هذا العبد ليس من عبادك المخلصين قال الله عز وجل بل هو منهم قال ربي فسلطني عليه قال فلك ذلك. قال فتسلط عليه ابليس. وبدأت فيه الكروبات. قال حتى هلك اهله. وذهب ماله في غداة واحدة. قال فجلس ليس معه الا زوجة واحدة من زوجاته، والبقية كلهم من الزوجات والاولاد كلهم هلكوا. قال فكما ذكر مجاهد رحمه الله وذكر عن سيوطي. يقول مجاهد لما ذكر ابنه بعضهم سأله. قال يا مجاهد ما هو المرض الذي نزل بعفوف. لعله الجدري. وكان يخافوا من الجدري قال لا والله بل هو اعظم منه قالوا له وما هو قال كان يخرج في جسده بقدر سدي المرأة بقدر سدي المرأة قال ثم بعد ذلك يتفجر فيخرج منه القيح قال ثم يخرج في مكان اخر فيخرج منه القيح لذلك ابتعد عنه الناس وخافوا من العجوى وكان يخرج منه النتل فيشمونه من بعيد فيهربون منه حتى انه مرة جلس مع زوجته فقالت يا ايوه لا هذا البلاء الذي نزل بنا، لا هذا الكرب الذي نزل بنا، فقال لها: أرأيت هذا الكرب الذي نحن فيه؟ منذ كم ونحن فيه؟ كم سنة الآن؟ وقد أصابنا هذا الكرب؟ قالت: لهم منذ سبع سنين. قال لها: فتلك النعم والرخاء الذي كنا فيه؟ كم عشنا فيه؟ كم عشنا ونحن نتمتع؟ قالت: ثمانين سنة. فقال لها: اصبري حتى يتعادل الأمران. حتى نجلس في الكرب؟ وما جلسنا في الرخاء ثمانين سنة ثم بعد ذلك نقول يا ربي لماذا لا تكشف عنا هذه الكربة انظر سبحان الله الى مقدار الرضا برحمة الله عز وجل وعبد الله عز وجل معه وما ذلك اخبرنا الله تعالى عنه قال وايوبا اذ ربه اني مستني الضر لاحظ ما قال مستني الضر لا قال الضر يعني الضر يا رب اجتمع عليه بسدة الهم الذي نزل جلنا قال رب إني مثني الضر ضر وجد على ذا له ولهم كرها وذكره هذا ما معناه يدع الله عز وجل في شدة الكربة وبيت قال عز وجل وزنوني الذهب مهاربا فظن أن, أن لن نقدر عليه ظن أننا لن نبيط عليه فلما وقع عليه الصديق وشدة الكرب نادى الظالمات إلا إله إلا إله سبحانك إني كنت من الظالمين قال عز وجل فاستجبنانا استجبناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استنا بعد ذلك إلى ذكرية ذكرية عليه السلام يدعو ربه في شدة العقم ويقول ربنا تذرني فردا وأنت خير وأنت أرحم الراحمين قال الله عز وجل بعد ذلك فاستجبناه ويخبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة نعم في هذه الحلقة أقف معكم أنا زلائم شهدته والله بنفسي وقد عايشت فصوله شيئا فشيئا في يوم من الأيام اتصل بي أحد الشباب من درستهم في الكلية اتصل بي قال الشيخ قلت قال يا شيخ أنا أريدك أن تزورني في البيت بعدما تخرج قلت له طيب لماذا تزورني أنت أنت لألك أكثر طراغا مني قال أنا ما أستطيع أن زورك زورني أنت ثم وصلت لطريق منزله لهدت إليه طرقت عليه الباب فتح أخوه الطير. قلت له اين فلان قال فلان موجود في غرفة الجلوس ادخل اليه قلت طيب لماذا لا يخرج اليه قال لا يستطيع فدخل فاذا صاحبي الذي كان لا يستطيع ان يدخل مع الباب من كبر جسمه ونظاره وجهه وهو من أرفع العوائل وقد اتى الله من المال ما اتى اذا هو الى الاخوه والاخوات كانما هو مثواكم قبل بكا فبدا وضع على سرير بجانبه عكاز لأجل ان يمشي بجانبه ايضا جهاز يلبس الرجل لأجل المشي وضوعا من الاجوية حقيقة لما رأيته فجعت اقبل يريد ان يسلم عليه اخذت مسك بالجدار والكرطي وبالسرير فلا نوسط فسلمت عليه في مكانه جلست قلت له يا قنان انت قد اتاك الله عز وجل ما اتاك انت كنت ايام دراستك تسابق الريح من قوة جسدك ومن نظارة وجهك فما الذي اصابك بمثل هذا المصاب قال اجلف وانا رطيسة تصويت له ها فخفب رأسه قليلا ثم رفعه لي ثم قال انا يا شيخ تخرج من الكلية قال ثم افعدني ما يسيب الشباب عادة من الزهوء بعد تخرجهم قال ومرت علي الايام فريعة وانا اذكر في حياتي اتزوج ابني منزلا اشتري سيارة افعل كذا وكذا قال ثم بدأ يسيب مصداع يسير في الرأس فاخذت عاكر المسكنات لأجله قال مضت الأيام بدأ هذا الصداع يزداد شدة ثم بدأ يصيبني معه ضعف في البصر قال ذهبت إلى أحد العطباء إلى أحد المستشفيات. دخلت عليهم قلت لهم أنا مصاب بصداع شديد وضعف في البصر فانظروا ما هي المشكلة عندي عملوا لي بعض التحاليل الشريعة ثم قال لي الطبيب نحتاج إلى شعة نقطعية الضعف قلت طيب حسنا افعلوا قال لا عندنا زحام. اذهب إلى المستشفى خاص وفعلها ثم تعال قال اذهبت إلى أحد المستشفيات ثم رجعت ريه بالأشعة قال فلما نظر إليها قال لا حول ولا طوية إلا بالله إنا لله وإنه إليها راجعون اجلس. قال فجلست ثم طلب لي شيئا من الشاي والماء قال ثم رفع سماعة الهاتف ونادى مجموعة من الأطباء الاستشارين الكبار قال فاجتما عندهم مجموعة من منهم يقول فلما بدأوا يتناقشون باللغة الانجليزية وانا ما افهم ماذا يقولون حتى امضوا في ذلك مسح ساعة او ساعة ثم خرج الاول فالثاني والثالث قال فبقي منهم اثنان ارتفتوا لي احدهما ثم قال يا رسولان قلت ما تريد قال انت كبير ما يحتاج ان نقول لك احضر ولي امرك قلت ما هو يا دكتور فقال اسنع قلت ما تريد قال انت مصاب بورم في الرأس سرطان كان خاملا والآن تهيج وبدأ يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل في أي لحظة قد يزيد هذا الضغط فتتفجر عروق العين ثم تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ فتتصعب بنزيف الدماغ وتموت قلت يا دكتور أنا تخرج من الكلية قبل أشهر أنا سأتزيج قال لا أنا ما أريد قصة حياتك أنا أقول لك ما أنت مصاب صعب وين أن تدخل الليلة إلى المستشفى وغدا ان شاء الله تعالى نقش عظم الزنجمة ثم نخرج الورم ثم نعيد العظم مرة اخرى يقول لما قال لي عظم هو ورم وعملية خفت قلت لا والله لا تعمل لي شيء قال ثم خرجت من عنده بالقوة فلما خرجت تحيرت اين اذهب اذهب الى بيتنا اذهب الى سيدلية واخذ مسكنا وانام الذي يكتبه الله عز وجل يحسن لكنني بعد تفكير نسير ذهبت الى مسكنا اخر ودخلت عليهم دخلت على الطبيب قلت يا دكتور انا نصاب بصداعا في الرأس وضعف في النظر انظر ما هي المشكلة عندي قال نظر الطبيب ثم قال نحتاج إلى بعض الأشعاء لي بعض الأشعاء والتحليلات ثم قال نحتاج إلى شعقة مقطعية للرأس قلت له على شعاء قريبة الحيارة معي قال نزلت ثم احضرت الأوراق له فلما رآها أصابه ما أصابت احبه الأول من الذهول ثم قال تفضل اجلس قال تجلس ثم نادى مجموعة من عقبة كفاحبه الأول قال ثم التفت إلية بعدما تناقشوا مع بعضهم البعض وأنا أذكر الله وأصبح وأعلم أنه لم يطع لما إلا ما كتب الله تعالى قال ثم التفت إلية أحدهم ثم قال لي يا فلان كثنا عما تريد قال أنت مصاهد بورم فالرأش يضغط على عروف العين تتفجر عروف العين تصاب بالعمى ثم تتفجر عروف الدماغ ثم بعد ذلك تموت قال ما قال لي كموت قط ثم رفعت وقلت لا حول ولا قوة في إلا بالله. أنا متهاتفة. تشفى أممت. لكن دكتور قال اليوم اليوم ما بدأ أن تدخلوا ونعمل لك العملية غدا بعيد. قب لا قب لا تعيش الغد. اليوم قال قلت له حسنا أعطيت صناعة الهاتف. أخذت صناعة الهاتف اتصلت على والدي. وقلت له أنا في المستشفى أود من كان تحضر إلي. جاء أبوه أبوه عمره قد تجاوز السبعين سنة. وهو رجل كبير في السن وعده مجوعا للأمراض يقول فلما جاء لي ابي قال ما الذي جاء بك إلى المستشفى أنت ما أخبرتنا أنك تسأتي ما هي المشكلة قال ثم قلت له يا ابي أنت تذكر أنه شوق من خداع في البيت قال نعم أن أراك تقلب في أحيان كثيرة مسكنات قلت حسنا لكنني يا ابي جئت إلى ذهبت إلى المستشفى الفلاني ثم جئت إلى هذا المستشفى وكلهم قد أخبروني أن مصاب بورم في الرأس قال فلما قلت لابو ذلك خفض رأسه ثم جلس على الارض قال ورم سرطان لا حول ولا قوة الا بالله اذا نرسلك مع اخيك في امريكا له اخ في امريكا ايه الاخوة والاخوات معالج من لسنة من مرض السرطان وقد رأيته بعدما رجع واسوفي ان اصل اللهم يتجاوز عنه وعنه ورسل لنا وله الموت لمسلمين يقول فلما قلت لابي ذلك جلس وقال هذه الكلمات ثم تذكر اخي سلام الذي مات قبل اربع سنوات واخي الثاني الذي هو الان في امريكا لا ما حاله، وانظر الي انا لقلت اخذ وابكي ثم يتذكر الطبيب قالوا دكتور طيب ما هو المرض فاخبرته به الطبيب ثم قال الطبيب لا بد الليلة نذكر الى فقال ابي لا اعطنا الاوراق ونرسله ليعالج في امريكا يقول اخذ ابي الاوراق ثم خرجت معه ثم تنت الحجوزات بسرعة ثم فرص سريعا الى امريكا مع أحد اخواني لما يصلنا الى امريكا مباشرة عملوا لي بعض التحليلات الشريعة ثم ادخلوني الى ورفة عملية قفشوا عظم الجنج من ثم اخرجوه على جم مثل الصحن الصغير الذي يوضع احيانا مع سنجان الشان يقول اوضعوه على جم العظم قال ثم اخرجوا الورم اكبر من البيضة بقليل وضعوا الورم جانبا ثم بدأ الطبيب يعمل في العملية قال أثناء العملية أسبت بجلطة في الدماغ قال فلما وصلت بهذه الجلطة اضطرب الطبيب يحرك بعض الأعصاب في الدماغ خطأا فأسبت بشلل نفسي للجهة اليسرى كلها فوقا قال لما رأى الطبيب ذلك فعاد العظم إلى مكانه وخيط الجلد فوقه. ثم حملوني كالجنازة وادخلوني إلى ورطة الإنعاش قال جرست هناك امضيت اربع ساعات او خمس في ورثة الانعاش فاصبت في الرجل اخرجوني من الانعاش ادخلوني الى ورثة العمليات يفتحوا صدري وجعلوا لي فلترا صغورا على احد شرايين القلب ثم بعد ذلك يخيطوا الصدر وارجعوني الى ورثة الانعاش قال جلست فيها قرابة الخمس او ست ساعات فاصبت بنزيف داخلي في الرئة اخرجوني ارجعوني الى ورثة العمليات. تفتح صدري وعالجوا هذا النزيف ثم أغرقوه مرة ثانية وارجعوه إلى الانعاش قال جلست في غرفة الانعاش 24 ساعة وقد استقنت حالتي وبدأت تتحسن فارتاح الطبيب قليلا قال فجأة بدأت تنقلب حالتي وبدأت ترتفع حرارتي وتنخفض ويصيبني أمور عظيمة يقول ثم لما عمل لي الطبيب بعض التحاليل وجد ان العظم الذي في داخل العملية مصاب بالتهاب أخرجني من الإنعاش ذهبوا إلى غرفة العمليات وضعوني على السرير خدروني تخديرا ثاما نزعوا الجلد أخرجوا العظم وضعوه على جنب أرجع الجلد مرة ثانية سألته أنا قلت له يا سلال أين عظمك الآن؟ قال عظمي عندهم يا شيخ فاذهبوا ليهم بعد ستة أشهر لتركيبه مرة أخرى في رأسي قلت له طيب والآن قال الآن أنا على هذا الحال أنشأ على أبكاز وأفعل ثم قال لي يريدك يا شيخ ان تقرأ علي رقية الشرعية ونعلم ايها الاخوة والاخوات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ على المريض يضع يده احيانا عن الذي يألم من جسده ثم يقرأ علي شيء من القرآن قال يا شيخ يريدك ان تقرأ علي رقية الشرعية اقبلت عليه فوضعت يدي على رأسه وزرت العادة انك تضع يدك على جبهته فبقيت الأصادع على الرأس والله يا اخواني واخواتي لما وضعت يدي على رأسه ما كانت الشقرة على جبهته حتى دخلت أصابعه في داخل رأسه. هذا كلهم من غير عظم. فلم أتحمل فأبعثها وضعته على صدره وقرأت عليه شين القرآن. ثم إما الله تعالى بعد ذلك من عزيز بالشفاء وهو الآن والله الحمد من الصالحين من الدعات إلى الله تعالى الذين أصلح الله تعالى بهم كثيرا من الناس أيها الأحد هالشراب إلا كذا تأملت في حاله وجدت أنه لا يزال شابا عمره واحد وعشرون سنة تقريبا. وفي عنفوان شبابه وعائلة من أكبر العوائل لكن إن الحوادث قد ينزل أسحارا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتى مرح الخطى، فرحا بما يساله له اذ قيل قد مرر الفتا اذ قيل ذات بليلة ما نامها الرجل بكأ وامرض اذ قيل أصبح بائسا لا يرتجى اذ قيل أصبح بائسا ومعللا وموجها اذ قيل قد مات الفتى كم من إنسان اليوم كيف ايته كيف تعيش نقال لك انا والله اعيش بخير طيب كيف قاعدتك لله هل تتوقع ان ينزل بك الموت اليوم او غدا قال لك لا اعوذ بالله انا ان شاء الله الان عمري عشرون سنة بعد خمس سنوات اتخرج من الجامعة ثم بعدها بخمس سنوات اكون قد جنوت بيتا واسعا ثم بعدها بسنة ثين أو اكون قد فعيت كذا ثم بعدها بأربع سنوات اكون فعيت كذا ثم يبدأ يخطط, يخطط لك هذا التخصيص الطويل لمستقبله او يعيش احلاما يقضى احيانا لعدة سنوات امامه لكنك لو قلت له ها فتنوت فجأة قال لا اموت طي ماذا ادفت لاخرتي هذا حال بعض الناس الذي قال الله تعالى عنهم انهم اذا جاءهم الموت بدأ بعضهم يسيح ويقول يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحياة الاخرة التي هو يتقدم اليها يا ليتني قدمت الحياة قال الله يومئذ لا يؤدب عذابه احد ولا يفق يساقه احد لكن الاخر الذي استعد قال جل وعلا يا ايها النفس المطمئنة التي تطمئن في الطاعات الدنيا امرها الله بالثلاث خلت أمرها بالصوم صامت أمرها بغض الظهر غضبت أمرها بحفظ الفرد حافظت أمرها بحفظ السمع حافظت انظر إلى هذا الذي لا تزال تتتابع عليه الطاعات يقول الله تعالى له أيتها النس الملذة ما هو جزاؤك ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضيا عنك عند الله تعالى راض عنك وأنت إذا راضي بما نعاتك الله تعالى راضية مرضية تدخلي في عبادي وادخلي جنتي نعم أيها الأحبة الكرام إن العدد تأمل في حياته أصلا يجد أن الحوادث قد ينزلنا سحارا قد ينزل بك الموت أحيانا وأنت في طائرة أو يهجم عليك هجونا وأنت في فصلك أو يهجم عليك أحيانا وأنت في الملعب وأنت في المركز والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبعث أحدكم على ما مات عليه وانظر إلى ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباس الإحرام وأخذ يربي للملك العلام يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والمعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويلبي أترى حجه فجأة تأثرت به فسقط من عليها فانكسرت رقبته ومات وهو محرم فقال صلى الله عليه وسلم كثنوه في فوبيه الإحرام نفسه اجعلوه له كفن كفلوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغط لماذا يا رسول الله؟ ما مطيبه؟ طيب ناس لا لا يزال له أحكام المحرم المحرم لا يتطيب ولا تغط رأسه. كذلك لأن المحرم لا يغطي يغط رأسه. قال صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا ولا تغط رأسه فإنه يدعى يوم القيامة ملبيا الله أكبر الناس يبعث بعضهم يوم القيامة. زانيا، يعني ما هو ما هو يغني، لبعث يوم القيامه. استكراما، لأنه ما هو استكرام، لبعث يوم القيامه مغنيا، ما هو يغني، لبعث يوم القيامه راقصا، ما هو راقص. هذا الرجل يبدأ يوم القيامه من البداية. لماذا؟ لأنه يطاع الله عز وجل لحد طاعته، وجعل الله تعالى له القبول في الأرض والمحبة في السماء. لماذا؟ لأنه أقام بين ما بينه وبين الله تعالى وصار مستعدا دائما للطاعه الله جل وعلى. أيها المحبت الكرام. قبل ان اختم ينبغي ان ننتبه دنيا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه اصحابه الى الاستعداد للنزول والوقوف بين يدي الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم في بسه حين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان قال في انظروا اي من منه فلا يرى الا ما قدم ها عندك عمل صالح سوف ترى إن كنت قد قدمت صالحا سترى ثلاث وصوم وغض بطر وثيام ليل وبر والدين بهذه سويلة انفق في سويلة إلى غير ذلك وينظر أشأنا من ينظر إلى وشاره فلا يرى إلا ما قدم يرى أنواع لأعمال الصالحات أما إن كان لم يقدم صالحا فإنه إذا نظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم فيرى أشربة أغاني أشربة فيديو تذاكر سينما تذاكر, تذاكر دخول إلى مراقش صدقات فاجرات ويقع في فواحش. ينظر الإنسان يوم كنجدنا ثلاثين أو صومين أو أو آيتا قرأناها أو صدقتين أو نحية فلا يجد إلا ما قدم من الأعمال الفاسدة. قال صلى الله عليه وسلم ينظر سلقاء في وجهه فلا يرى إلا النار سلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فتت النار ولو بشتة مره. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب العذاب من الكيانة بين يديه. فيقول له يا عبدي ألم أسح لك في بدنك يقول بلى يا ربي قال أنا موسع لك في رزكك فيقول بلى يا ربي فيقول الله تعالى ألم أذرك ترأس وتربع يعني ترأس على الناس وفظر إلى الناس فيقول بلى يا ربي أنك ملاقي ها أعددت إعجاجا للطائي فيخصب رأسه ويقول لا يا شيئا عندها يقول الله تعالى إني أنشاك كمال في ثم مرضي عذابه من مني ولا حبه اعوذ بالله يعد ان يكون في هذا المقام بين يدي الله تعالى اشأل الله تعالى منه كرمه ان يوثقني وياكم جميعا الى كل خير ونعوذ بالله تعالى ايضا من الامراض والاشطام ومن الادواء والاورام مثل الله تعالى ايضا ان نشفي المرضى من المسلمين وان يجعلنا هداة المختدين هذا والله تعالى اجل واسرم واعلم وصلى الله وسلم وبركاته